وهذه خمسة أهمسها في أذنيك أنت أيتها الغالية هل تأملت في أوصاف الحور العين وما ذكر من فرونهن وجمالهن أقول فأنت أفضل من ذلك في الجنة أنت أفضل من ذلك في الجنة فضلت على الحور العين في الصلاة والقيام من حورا أنتي أولى به فأعملي مع الآمين قال عطاء السلم بمالك ابن ذي يا أبا يحيى يا شوقنا بكنا. قال عطاء إن في الجنة حورا يتباهى أهل الجنة بحسنه لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموته يموت لماتوا من حسنها وجمالها فلم يزل عطاء كمداً حزيناً من قبل ما يزيد الرقاش قال بلغني أن نوراً سطع في الجنة لم يبقى موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه فقيل ما هابا قيل حوراء قيل حوراء ضحكتني وجهزتي فقال صالح من خلق فشارق رجلا من ناحية المسجد فلم يزل يشعق حتى مات في مكانه ولقد روينا أن تبرقا صار لعب. يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ما ظنك بمرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضعك وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلك, فلك وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة وإن خسرته فيا لدت تلك المعانقة والمخاصرة سديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحدث إن طال لم يمدل وإن هي حد, حد ود المحدث أنها لم توجز وإن غنب فيالتت الأبصار والأسمع وإن آنست وأمتعت فيحفذ تلك المآنسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهر من ذلك التقبيل ولا أطيبا من ذلك التنوي هذا وإن عن يوم المزيد وزيارات العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمتيل والتشفير كما ترى الشمس بالطهير والقمر ليلة البدر فذلك منتور